بسم الله الرحمن الرحيم بس نسخ ما أكتب فلا سوء نسخ لأحكامه اشتئجني يا كخوي تنهابه بالكلا همو زمينة كانا لا ارتباط اللي جل همو مخلوقاتها المسير يكون على نفسه بوكمال بس وجودها وبتحل اويك جنين اخوين غذائيتين ك اداه كتابه دنيا غنه كن نسخه بيت تشيل وانا ونسرب اساسا نسخ مرتبطه بورا اللازم تتطور او جور هي نسخه بي لا دي زمينانا ناب و أقايد نسخية لأخبارياته، لبش غير متطوري أحكامه نسخميه وكمثلًا مهلكات هم شهر محرمون، منجيات هم مطلوبون، ولقواعد عامية كما هذا وبش جزئيات مستنبت لقواعد عامي شرعات ك. وانا ندب تنهاب للشريعة بو الشريعة كيتل نسخيان تياه واختي واهلا نسلة بو نسلة كيتل لك شريعة تياه المقطع بو مقطع كيتل لمرحله بو مرحله كيتل لشريعة كيتل نسخيان وهروقت ظروفي ظروفك منسوخ ما ترحبوه هاتوا دولار او منسوخه ابيت او بو ما ذكر <ككتور> جاري <كتور> <تصفيق> كيترزي <تصفيق> نسخه كبيت وروريكر ام جاره نسخه ك رته محكم وهروان وانا بدك النسخه دائمه منسوخ خمسه منسوخ بينه نسخه مش بي. نسخه بالقرانه لدوجا بس نسخ قرايك لسوره البقره لسوره نحل ابو طال منسوخه هيك صريح بس قراني ولا نسخ لزور هيك بیاناتی لایات قرآن کریم. لسورة بقره. بو آوازی که روشن بیته و مراتشی. و افزانم زمینی. آیات کشی و لکه هاتو. مراد ل. او بیانش. ل اول و سورة بقره. لبيس آياتا وصفي كتاب هدايتي تيايك كتاب هداياتك نقشة ترتبط الخابة الساسي التقنية الفافرين جلس رو أساسي قوائي دلسة كابا داوتي خلوهن آيه لبا كاد كوصفي كابا من جبب المردم ببنبا سفر قوا أو تلبر اوي ككافرين ومنافقين هكافر لو لا يتر بجيانا بمنافقين نابرتو هال دو فرق جلو أدري و بيانش اكريكا ام دعوتا اشتي غريب نياب انسان مفطورة لا متصفه بعلم وارادة كلا آدم ادم درك به ربك ولس فريق برو الجنة وفريق برو السعير ارون آآ آآ قاله اهدطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكانوا يظلمون باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون او نتجي دعوت بشي ولا عن او لم ناس باتباع الهدى فتايه الدعوه يا بني اسرائيل ان شلون سابقيا هي سابقين ارتباط سابق ارتباك لان هيا كوابو حق او يك بيش ان كخالك بك تريش تشاو وبرتا او يك هذا سبك يا بني اسرائيل لايه جلولاوه كا دعوة اكرين ترغيب اكرين و بداني اوه اكره كخوا چاكي زوري لغاليان كدوا كنجاتي داون لدس فرعون اوه كدوا اوه كدوا اوه كدوا او كونوا بير او نعمتانا و شكري اوانا بکن كشكرك بوابه كبينواري عبودية بينواري عبودية و اتباعي امهدا بکن كلا ري عبودية كل رخ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 عدمي صلاحيتيان ولد سداني أهميتيان وأوي كايتر أبي الكريم كبو بو قصة بقرش رعبي كا معنى آواين لهاتوا كآوا تلاقي فرماني أخواتا كا تبتخذنا هزواء لنبا رسول أخواتا ومعنى لدى الرقيال برديش زياترن دايلة سنة واساسا بيتر اوهد اما اعطان بك ايمان بينا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وعلم وهذا لايكا بابلاني مفاصل بابلاني صالي ايام و ايصاو سي كقزيسي حركيه كاويتر نهاياتي يعني كفي قيشتون واتبعو ما لادوايا وكنبذ كتاب الله كان ولما جاءهم رسول من عنده وصدقوا لما معهم نبذ فل منهم كتاب الله نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتمشى عاطيمه علام الكسل العلمان نبذ كتاب أجناء كتابي هداية نبذا كان واتباع سخركن يتبديار دردي واناخن كاقصى النبل الاخير اوياك لدوار اوكريته جك ك شيء و شيء و شيء ايت أحكام عوابه ودستورات عوابه وكل انظرنا كدستوريات بلن أروان بوما نزانة شنك نزانة العموية عمام بي كفرة وللكافرين عذاب أليم جاءت الدستوريات فرمان بي بمعنى اوكا ها اونا مولاد بمكا امي لنا مو <تصفيق> <بس في أحكام تصفيق> إلا صعب كان في يوم لا ما شيء ما المؤمنين كألوكة وابن كأهلك تابون أو أنزهولي خلنا دم هل أنتي ما من اهل ولا يملك خير وهو برحيه بلة الله الفريم ما ومثلها يومها بخها ومسلها أأوكأويل يجري ماجر توراد هدايتي ماجر اقر او هدايته اقر او بو اواشا كإنسان بجانبه فلاح امتشي افرمي وجودي هدايتك مختلف مقتز... <تصفيق> معنى على هاتري هدايته ترنيه و للايك تريشو واختيك هدايتك وايليهات كيتر لاسري تحريف و لاسري اوه كبازي اسلوبكي خاص يمانيك و تمرحب شريوه كإنه موحنا حرارا وكهلا بدو بلاه لو تأثر هنا كين دايمونت كذي ينترنابي ينترنابي بخلنا يا أبي أجر بشغل في من نهار شو حتي دوجا او نسخي من أو تاع كاتش تي ترشد اكثر هو خينا اذا غير داك خير انا بالوقت تاع الشتاء غير هم اولجا او خير من هايت قدر نهايه اخر امساء بكره نبدا نشد كشري ولا وقت انا نسخي واحد من وقت توقع بكري وبيتها عاملية ألم تعلمني موادين ويعيدكم كماس ومزين وضعوا ما هدلنا في أحمل الفرس وغوانينه في كل أميهم وابنسوا محا يستوخل إنه بازك وما ما تعمل من بصير أيتم يا سبني مقطعيك أأم إن الحميل الملكين سرى سرى تبع لي سرى أبع لقنا نوى واخبرك ترى قل عليك لك إنك خبري يا ونماذر ذي قادر إخوة كي هرقى بك اللي رابط تفكره قومي هذيري وخوش هذيه وكيش تفسيري أمال لسو عن هذيار روشن كراب كيترجع أفرمي يحاول قومي يقدر قومي معناه هذيه تادي قومي هيني أه أه وكما زل على آيات من رب قل إلا الله ان ومأمان أن إذا رح بك رحومي وساكيوك سالسلسلسلسلسلسلسل تكياتي التي تطفح ذا مبنى تزيق لندك في الغيب مدّك ريّن كظروفو شراء ورئي أو جهم بيني ما أحكامي سابق طور بعد جاء نسخ له صلى الله عليه وسلم ربي هرأني نسيهم آخر السهل بحكم هذا حسابته نجى هشتاويك سنجد عبيد و او فان على النذيج اللي الشرط به لذي بقرآن اشترمي توراة اتشوار مؤبدة بما وما بل مو راوفش اقنوا علمنا ما الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين شونك اردت ان اردت عربي يعني يميلون اردت ان اردت هم اردت ان اردت ان اردت ان شو ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت الله اردت ان لا ان زيارة جريت وأمانة من كفر بالله من بعد إيمانه إلّا من ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وأن الله لا يد القوم كافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لاجرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا مقابل اوانيكم تسليم ابن القول بكفركم الذين هاجروا من بعد ما فُتِنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربكم من بعد حال رحيم حسان ياهر كلمه كفركم غفور رحيم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 فأذاقهم الله لباره في كانوا يصنعون او جزاء قيامتهم ام دنياهم كاره معارضي دعوه الحق ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون هناك مقطعك لمجادله که دفعی معارزاتی انکرا فکنو من ما رزق کن الله حلالا طیبا حلال به اوانه کسی بیانی تحریمانه که چوارکه نبه طیب بهی خلق نبه خبیث نبه واشکرو نعمت الله خودا تحریم کنی استفاده لینی عمیقواب کن بحیر و سائب و وصیل و حامی اوانه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما لغير الله به فمن يطر غير باع ولا عاد فإن الله غفور رحيم حتى أوج لوقت إصدار حلال به والآن تقولون ما تصفون سنتكم الكذبة هذا حلال وهذا رام تفنون كذبنا ترون الكذبة, الكذبة ما تنقذنا جا كاروش فقشارة ح أنا كذا تأكيدا قال سلوك وشارة حرام أي دوكي وعلى الذين هادوا حنا قطعنا عليك من قبل لسري انعام كلوف رميه الشقوم بقرو غنم كل ذي ظفر وما وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اول برء ظلم يا اخوان او تزيق قد كذبان بنا حقنبو. ثم بلغت الظروف ثم ان رب للذين بجنزه ثم اصلحوا فكان ديهر الرحيت تحشوا هل جوابك من اتهم ابتدا كان زمن تطور للشريعه كشان ابراهيم كان امه خاتمه سوره كيك خلاصي كانت و سوره كما كان دعوه بالحكمه والمؤازره وجدال بالتي هي أحسن لسر كما تخصن أيد كمزاجي نسخن ومخراويش رائتر <تصفيق> جندور بس ينأكل. تالي <تصفيق> خاص عنك لازم تاني بيت بيت الرجال تا حصرنا كجنبي جنبي العدريش يا كل إنسان كله شزلو حجر وغيره أنا وخاصش أويك وانبي متعدد غير محصور ما وكما رجل امرأتون شجرة وغيري مطلقه مطلق مطلقه مطلق اوانا ما في السناوي دلعود الناسر افراد اكار ميان قريت اوانا وكما صلا احرير كريم رجل صالح غير صالح بي, غير بي, بي غيري أو بس تناوب زي كبسورتي تناوئه محدودة حركة ريك ما بيتوغ عن كيتر غير حنفيه ألين تخصيص أقربا كا بغير درجة كخوي كلامكني مستقيم يا وقناصلا إن إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا إلا الذين آمنوا مستقيم أجل إن الإنسان لفي خسرنا ليه إجناقينه ألين وقناصلا أما غير حنفيه أما تخصيص أكرم بالمتصل مستقيم به وقناصلا بوجراء إن الإنسان لفي خسر ولكن الذين امنوا وعملوا الصالحات تاخر تا مفلحون يا رابحون يا اجتماع قبيله كخوجله مستقلة بلان متصلة اكرهب مستقل من فصل اشبه للسوريه كاجتعام واجرادي للسوريه كي ترى 10 دواي او هاتوي شتي ترى هاد بيتكه اما حنا أبين متصل بالمستقبل. بالمثالان إن الإنسان يخسر إلا الذين فينا من شو شونك أما الذين آمنوا أخو الإنسان اللي في خسر بكري كما رأيك أولها بالإنسان اللي لا لا في أمي. أولا أمي. أولا صبر. تكري. أنا لا يكبرك عين الان فقط يسرن بجده أموك خواه المشطيع القبيب أول مجرمي بضطة المخولة عامة طبعا من يبقى ما نزل أو لم من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 بالأخير لا فحالة يوم شبه يجري او دلاله سر الأمانة كذا شبه يجري دلاله هناك أو هنا كه استثناء كله فحالة يوم مشخصة شيء درك رأي شيء أمنيته ماذا لواهني بيد اختلاف في مبنى عمل بابو كسانك قالين أن كشلة تخصيص هنا حجة اللي هم أفراده وقبل تخصيص ضميره وغيره من اجزه كارت لفخياتي تابع يترهل غواديشتاني تبن واردي تطلب برن كما دا مس امانيه لي اخراج كراو بزاني افراد يترشي لي اخراج ما كراو كحاضر غبو او كشتي لي دروكري من الان هنا كان مسلم من قطعه فور هادو متفقين دسري كان متصل مستقل متصل هادو المتفقين كان مخصصه جان منين لديه دي احكام مقطع الخير فيديوزم الدستوري كما أنبياء كظر عرض وما تقبلن من مجهد أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة أبوها فيها خاليون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسنى لا يك عنها مبعدون تصور لك يا <تصفيق> <يعني؟ تصفيق> امام المعبودين او ان شكا خل عبادتي عندك يا وخوان وخويان باشن انبياء رسل اولياء الله امام لك او نذر لانهم مستقلون متصلا شو تشوف دعايه كي دعوه توزيح من المرتبط بورودك وواردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل سنة ها وارد أبن فيها خالدون لا يسمعون توابون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وهم خالدون لا يحزنهم الفزع, لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم ملائلة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أعمل روشنا كتخصيصا كلامه كلامك هنا لا هنا كلاهما كلام كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما كلاهما بالضبط. بالضبط. جانا كم؟ خت آخر الكلام أمانو أمان مم. مم. مم. لو على حكمك جاء لأحكام بجاي خويه مستقل منفصل. لسوريك يترى المقطعي كي تراك برابة لأم عوانا وثمان جمهور على أن أشهر تخصيصا حنفية على النسخة ضمن حق من وراء زعلمك حق أوليك بقيديك وهي حنفية نج بتوابي أبو سبت بقيديك وهي حنفية دروسا أو كهيه جمهور ليراقبون البيت شمك براسي اواء انسان قائل بشته بك بوك هيتش كلامك غير قرآن وغير كتاب السنطر انسان حاضر نقابل ايكا حتى بوك كلامك او اغاوالي بك نزور طورا ايكا مثلا كسر بعموم شته امروض برع الدواي سالكتر قصية بكا بلان اواء مخصص اواء كلاب اعوتويته تاخير اواء كيف بوك بيان من اصال اواء تا دو سال خلق بخاطر اجتدان دواي اواء اشتكيت البيت تخصيصي بقى كأنا مرادي أو قسمتنا نبوا أو قسمة كي تلبوا وكله هناك لا أو كتابة القرآن أو إن الإنسان في خصنا زلم الذي كيها تو دواي إلا الذين آمنوا أول دو أول مدة تام خلقه، مم، لو إشتوى بتواه مي خفت يخربه ترى دواي دوس على عامة هنده. أشهد أنك تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. وتم أباء تأقيبكم بزمام الكارية. وتم بكرة عبيد المقطعية فلانة سورة عامة. ودعاء بدأ وعلى الذين هادو حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل. شيء أولياء لا. أو مقطعية النحل. بيج لا او مقطع على الذين هاذو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل حوالاء تو بسوره الانعام نص لسوره الكهف سوره النعم زوت نازل وقال لا هنا قبل و تتعام نوسينك إساها لأخو أرهتكم الله أعطي الله أعطي الله صلى الذين حرمنا ما قصصنا عليك من قبل غير سورة أنعام قبل زموتي تي بقى إيت الله أو أو بكر ما إذا كرشنا دعي نحلة لحو مكي أو مدني تأمينته أنعام غير أنعام جيترنيه كم يمتعك سورة أنعام لا يجعل أنهاته فلا من المحاسبة س نحاول نقنع تاجل كل شيء تاريخي هذا حتى و حتى باش لو شرعتي رجع له بنايا الله جاء ام أو او مساله لما دو او رجده متخصسي او عام شتك معارض و مو. بين بني قرآن. شو نك لأهم مدة تخلق بكون اشتبه. جاء استا أجر واضح أو أويا على جنب مخرجات لما يتروح حكم خلافي عن مقره أبدا قلبك لاء بحسب الدلالة تيجي بحسب الدلالة بيجريته. وإذا وصابت فيها حكم غير عمك هل سرخويته اجر سابتها روشنك سابتها او باش دقة بكل لو هناك او عامنية حتمن لا اسلوبك لا سيعقك لا خصوصيات لغتك لا اشتغلوانا هناك هي. اه قيديتها كمحصوري كدو عامنية اجر لا اعو انسان تر ما اللي باش تيجا بك هذو اعويدي شريعات هني حاضرني قولي يبقى ومتايب مثلا لو خوي خويا هرگز تشتيات تجاوز ناك كس يحمل كلامي خوي للسلام وكلي تورال لا تقيدك شهر مثل امواج الرجال وين صار مثال استاد ال متصلك خوكم مثالي استثناء ما أذكر كت يعني مثلًا وصفة، يا غاية به، يا هرشة تر أعلى وقبله كأو أنا المتصل متصل ويتل زولش جريق صني أوه، تمام؟ <تصفيق> لأن الحازيد دقيقة حنفية دقيقة كأو أنا تفصيلين لا متصل ام مسلمًا هنا وليس بين سب مستقل منفصل. إشتيو عادتك كبيت الزهن. لآوني كنجي <تصفيق> سورة مائدة افرمو اليوم انبوكي تلوجي نزول آخر محكام مائدة وحل لكم الطيبات التثبيت هو وجوره كروشن بك حتى هو يكالوكش مقدار بإيجازة ما يتذكر كراوك استلينا بتفصيل بين كراوك الشاملية من خلق قوم موكود ومترديه ونطيح على المسيبش اكله دبر ما لغير الله وطعام الذين امتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ووت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ايات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الْكِتَابَ الكتاب من قبلكم كجمعوا الارض باليش ابي العهد النبي ايش قال تسريغ عموما قرعد والمحصنات من الذين من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او امش ولا سوره بقره المشركات حتى يؤمنوا تخو اهل الكتاب مشركا غير قليل چونك اتخذوا من دون الله والمسيح دي تخصصات. إذا قطعنا زللا ويش كا في سوري بقرة زوجتنا زلوز سوري ما أدواياه. إذا هو إمكاني. آه ما هوش نبوه هاد هنا كأمن خاصة هنا كيرا خاصة بحساب هنا كإيه عام. لا المشاركات جناني أهل كتابش أبي زهرين بجريتوه. شو كمانش مشاركين؟ المخصمات اللي را لأهل كتاب حل أكره. دائما أبي تخصيصي بي إخراج بينه لا فيه شبه ماسكي بيه برام حكيته دائما أصلى المشركات المحصنات ما قريتا وبوه شون فرقه اللي بين الذي أشركه المشركة القرآنه القرآنه المشرك لقب لقب خاصه واسم خاصه <تصفيق> المشرك من أشركه شون وقتك <تصفيق> تنسي لبارة عنو اقتصاد کردو اسمیان بو بکار میبره بو معرفی کردمیان. آمینه فرق لواک پیاوون مشترکن. دعای یکی کنیدر هیچ حرفاو پیشاو تخصصی کنیه. هر پیاو. یکی که مهندس. دی وقتی که ما معرفی اکرین. حرف وشتيه هذا وشري بياعك أو بياعكها يا أو بيعوة. اما أما أويكا إضافنا صار بياعوا وشتيه تريها، شتلو بأسماء خاصة كنا لا يعبره، ولا جاب كده طبيبك مهندسك، لا يرش مثلاً أجره عند مهندسك فزكين دو مهندس بن، دواي ليكي كان مهندسي فرع خاص به مثلاً مهندسي برق أو ساختمانة او هي برق او هي فلا يعني الوقتي معرفي كردنا بو اخرين امتيازو بو خاصترين قيد اروانين لولا قبولا قريب ما يركنسيني بابل اسم عمك تعبير اللي ادريته جايزة ليرا اهلي كتابو اميين او اوانيانكا مؤمنين اما انا مشترك لواكا مش يشرقون. بلا بلا أهل كتاب خصوصياته كيان هذا كما أعرفكم كأهل كتابي شن مش ركن أهل دايل لسر اول وقتك كما أعرف يا كريم غير أهل كتاب كان هرب وصفي مش ركن. لقد مش ركن على غبرد. شو الاسم الخاص ترينيا؟ أما أوان إجراء الكتاب يا الذين أوتوا الكتاب كملائ. او ازالين امانيش مشرك فلان اعم اسمي خاص يعني بما معرف الاكريب البته الذين اتيناهم الكتاب من القران القران هرجه الذين اتيناهم الكتاب بكارجو او بو مؤمن كان يعني چونك لبه فاعل وعظمته وذكر كراوا او ان رتشا يعني عاوا وموزعجيان نظر بخايب اوش تعظمته أو اما الذين اوت الكتاب وهم الكتاب بشويه عام بكارجو دي استاع المشركات يعني اواني واهر مشركين من اهل الكتاب والذين اوث الكتابيش اتر البرابر يعني واوثي لسرم اساسه المشركات عامية هو جناني اهل الكتاب و البرابر هو قرارك دي بس من التخصيصه و ناس خونه ايج دي اقر اواني انسان دي قتفك الاشتكات دي بحسب ظاهر بعد دي الرأي و المشركات عامة المحصنات لو يعني نسقك لي يا تخصيصك لي لي إخراجك لي لحالك يعني؟ أبو شهر ما قلته. أستبدل لا. سأصلي بقرة. أنا أنا خير ولا تنتخب المشركين حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو وعجبتكم ولا تنتخب المشركين حتى يؤمنون ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو وعجبتكم. سيد وياي ولي. ابن عمر شهر.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 ظاهرا طعام الذين اوتوا الكتاب شامله هموش دوا اوان بيخون ابي ظاهرا كي واعي كوابو دواي كافر من محمي خنزير لسرع وحرام ابي ابو بيته تخصيص لا با رأي حنفية بابا نسخ اگر نوجده هنا لآيه پيش له وذكر كراوه دوا آيه پيش له و متصل حساب كري هرچان قاعدنا ابي او متصل حساب كري برأي اوان ظاهري اوائي كطعام الذين اوتوا الكتاب هارجي اوام بيخون اي قريتا ودوائي اجر اواجده او مخون يعني اما ايا تخصوصا ايا بلان اجر كمي انسان دقتي تيابكا انا اعمي طعام الذين اوتوا الكتاب بلان فلو طعام اليهود طعام النصارى طعام الذين اوتوا الكتاب مدى مختير ربتي اشتهى بمشتقى وادرين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 لقد كانت مجرد ان يكون من اجل ان من ديوب زن يكون هناك افضل هناك افضل طعام اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل لجئ كان ميتو دمو ما يت او لحم خنزير ما او الا به لغير الله حرام والحصي كذا معنى هل امام حرام لجاءت رجال معروف انه فقاهه مشرك سببر غير كتابي سببر حرام دي چون هنا چون توفيق بين انبياءنا اولا لا تو قل لا اجد فيما اوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت تمتع اخري اياته ك مثل نفي اثبات ك طريق حصر زميري الطرق الحصر ضميري باصطلاح فصل كبتقسيص او وقت تعريف مصندة انما لا وبدا وتقديم وما الا يا نفي الا شيء حصر حاولت ان ايراد او اداي مطلب ده ذكر ا فنم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او شوشته ده آه... ا چون نوع هرشتي مشرك سيبري قال شي ما يحل نبي بالحرام اما فوقها اتوانا الاسوري ما ادعى فرمي طعاما الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم لا يومشركينين بذلك لا يشافعي كما في المخالفة هنا حجته طعام طعام حرام حرام. طعام انا اتوط طعامي غيريهن طعامي غيريهن الذين اوتوا الكتاب يا فهمت الآيات كل كمقتزي أو بدك تخصيص عام مبكر مقتزي أو عام كواقع عام لا تشواري لدرجة أنتي ليش لدرجة إن زادت تخصيص بكرى كلا سرا أساسا شوارش حرام وهالشيء مش لكسري بره حرامه واني نعم. ده. <تصفيق> يترا <تصفيق> <ها> أوليات أهل كتاب هر شيء سربورن أجر على وشوار هر ما غير ما طبعا إمام رأي إمام مالك سائر ااا سائر فقهاء ألا إن كذورك للحيوانات يتجش حراما إمام مالك قفل من القرآن نوئي على أرتيقات أترنيك تنهاش وارش الحرام في شيء الحرام نيوه أما إسحاق ما هو ما بي أعمل زور جاي تأمله كقرآن كم يقاطعنا أما بيانك كا كتنهاش وارش الحرام شيء مشرك سيد بر حرامه أنا شون ام تخصيص اکره تازه نیره اینیه عبارتیش نیه لف قرآن که اویتیابه هرچی مشک سریب بره حرامه تقص لسر آب کن آیا تخصيصي تخصیص او که یانای که حقیقت اویه ادله آن که نتوضه هنر ربط بدیم به این که او که البته استنباط لفقها یعنی من وكذا ذلك تأكيد أفرمي غير أن شواره هي حرامية ولو كتاب أهل الكتاب بوجود مشركاً غير أو شواريان هرشي سرببران جائزة أبين مشركيش غير ما أهل بحرام غير أو شواريان حرامي دليل هو تحريمي مثلاً قلخانية حيوانة سرببران عادي بيخواه ميتنياً كون زبحي أكا ما أقول لهم إن شو عادي سلب لا يدريات جالسين غير دم نية لحم ممزير نية. أكليش بيجي نية لبره وك عقيدة كي الشركة دي أهل كتابي كتابي كي شو مشترك. بلن كتابيكم بوم ظاهر المطلق فر من جهة الذين أوت الكتاب حل لكم شو وقت وقت فر من تعامل الذين أوت الكتاب يعني مط دياريت أوشواري ناكلة تبر. شو كتابيكم تجوزي ناكل. أو كافر من الطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم يعني هذي الأشوار ليرجبو مشركون كتابني حرام كتابك تلاقي أفرني أجر مشرك شتكي بؤشوار بو بوي خون يتر غير أيه النكبة غير أيه تحريم النكبة لسه لو هر أو ما أول كمشرك سري أبراهيم إهلام آه ما أهله لغير الله نبي, بها عن نبي. ما ذبحها عن مصده نبي يتر إشكالين هبت يا بغيري أعمى أو يندرك نكري أو قاطعيتك شو كشونا ذا عبارة قطع ذكر مكريا دواي مثلا بالرواية ك كرنا روايته كيف <تصفيق> مثلاً كسياعتك الباك دواي دوري مثلاً بينشس على مزولي أو آية مسلم مبكرا روشن ذا تواب متأخرة دواي على روايته رواية مكريا روايت كهنا كأم التخصيص آية غياب جام مقصود من رأي أبوك واختياج كي تبدأ كالتخصيص نية هم لا لو لحظوا هناك حكمتك يقتزعك كون خلص نيأت اللماك أو خلقانيه بوع إشهارا أو إنفصاليش لو ماكرا إليهان آوها قبول بقاك دوائسيات شوار سالشتين نازل غير كأو وقت التابين كأما تعيسه أو مرادنه بوع تقييدش هر آماني بوع رآتي خصوصياتي خوي وكا تقييدي مطلقا به هذا صورته به متصل به ومستقل به أما للسورة كاشتاق به للسورة كاشتاشيت للزمينة كتره أن تقييدي أو بكاء ويترد توابينا وقت ما سلام لك كفارين تقييدي سلام الله عز وجل زهارة الفرني والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير فتحرير رقبه مطلقه مقيادينه كابا موكرين به مؤمن به بي بس سبيل التناوب على سبيل التناوب هنا كا يك يك رقبه كان قريته من قبل أن يتماسه باش المكلس أنكاب مطلقه لش أنكاب مقياديه بل نقول سألوا ك مقياد مطلقه ش مقصده مقدر لو المسألة بنبل مثلاً لدعاء باسي كفاري سنكرافي ليكي كان مطلق لك كان مقيد أو أو حملك أروح حملك يتسى أما المسألة وجهة أمي أستا السال هنا لا أو سوري مجادلة بو هناك بو مظاهرة رقبة مطلقة مقيدني مع المؤمنين